قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فديه من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني اصبت جرادات بصوتي وأنا محرم فقال له عمر أطعم قبضة من طعام وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر فقال عمر لكعب تعالى حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب إنك لا تجد الدرهم لا ثمرة خير من جرادة جاء بأثر عمر رضي الله تعالى عنه وجاء باثر عمر مرتين لاحظوا هذه الأولى أن رجلا قال لعمر إني أصبت جرادات وأنا ماذا قال له تصدق بايش قبضه من طعام تصدق بقبضة من طعام هل شاركه أحد في الحكم فيها؟ وهل هذا سؤال وفتوى ام حكم في حادثة واقعة حكم في حادثة واقعة ما قالش اين صدت وأنا وانا ايش مح. قال انا صد بالفعل ماذا علي فالحكم ان تصدق بقبضه لم يأتي عمر بايش بذي عدل معه يحكمان في ايش في الجراد ثم اعاد مالك مرة اخرى الاثر ان رجل جاء واصبت جرادتين او جرادات بصوتي بالعصب وانا محرم ماذا علي تعال يا كعب ففي الخبر الاول استقل بالحكم قبض من طعام وفي الاثر الثاني ايش استدعى حكما معه يحكم به ذوى عدل لماذا يأتي مالك بالأثرين مع لماذا لم يقتصر على الأثر الثاني ليبين وجود خلاف في الحكم في الصيد ما كان لهم مثل من بهيمة الأعام فاتفاق المسلمين على وجود الحكمين وما لم يكن لهم مثل ويكون الحكم فيه اطعام فقط يكفي فيه واحد هذا الخلاف موجود ومالك يميل الى وجود الحكم او عدم وجوده ها؟ اه رأيكم كده ايش عدم وجوده لو كان يميل الى عدم وجوده لاقتصر على الاثر الاول يقولكم خذوا هذا حكم عمر ولكن لكونه يميل الى الوجه الثاني بوجود الحكم مطلقا جاءنا بالخبر الثاني اذا اتيان مالك رحمه الله بالاثرين عن عمر في الجراد مرة اقال واستقل بالحكم تصدق بقبضة من طعام ومرة جاء بحكم معه يشير بوجود الخلاف فيما شأنه الاطعام والراجح عنده ان الحكمين في كل شيء ناتي الى الحكم تعال يا كعب حكم معي في ايش في جردتين لو عدل مادام حكمنا بانه صيد وقلنا بان فيه الجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه ليس له مثلية ننزل الى ايش ما بعد المثلية من الطعام ينوب منابه كما ان من قتل جزاء الصيد وحكم بمثله عنز ولم يجد عنذا تضيع المسألة ولا ننتقل الى اطعام ننتقل الى الاطعام فاذا لم يجد طعاما عدل ذلك صياما ننتقل من الاطعام الى الصيام ونصوم عن كل اطعام شخص يوم. اذا فديه او جزاء الصيد اما بهيمه الانعام في المثلية او تقديرها اطعام او بدلا من الطعام ايش صيام اذا الاطعام يدخل في جزاء الصيد فقالك درهم عليه درهم فقال عمر انك ايش انك تجد الدراهم يعني كان الدراهم عندك كثيره لا خير من جراده يبقى الحكمان على جزاء الصيد في الجرادتين ولا اختلفا اختلفا ما حكم الاختلاف عند الحكمين المساجد في جراده لكن اذا كان الخلاف بين الحكمين في غزال في نعام في في, في الى اخره اشياء لم او لم تكن موجوده من قبل واختلف الحكم قال فيها عناق قال لا فيها عنز ما الحكم إذا اختلف الحكمان نستأنف الحكم بحكمين آخرين سمنا هذا يا جماعة فهنا كعب قال فيها دراهم قال والله الدراهم عندك كثير كانت الدراهم عندك كثير من تسائل فيها وهل كل الناس يجدون الدراهم مثلك إذا عمر لم يوافق على إيش على الدراهم وحكم بتمرة يبقى اختلف الحكمان احدهما بدرهم والثاني بتمره بل ان عمر بين وقال التمره خير من الجراد ونحن عدين مثلية ومن هنا يقول الفقهاء ينبغي على الحكمين الا يتجاوزا لا يزيدا في الحكم يقول هذا احتياطي ولا ينقص من القدر ويقول هذا اشفاق عليه لا يبينان الحد المعتد المساواة فان اراد الشخص من قبل نفسه ان يزيد بكيفه فمن تطوع خيرا فهو خير له لكن ينقص لا اذا واجب الحكم اولا يشترط في الحكمين العدالة ثانيا يشترط في تنفيذ الحكم اتفاق الحكمين ثالثا يجب في الحكم ان يكون مماثلا لا زيادة ولا نقصة فاذا اختلف الحكمان نستأنف حكمين اخرين وهنا ما ندري ما الذي تم هل رجع كعب الى قول عمر ووافقه على ذلك واتفق الحكمان على التمره أم لا الظاهر عندنا ان كعب يخالف عمر ولا يوافقه الواقع عندنا بانه لما اعترض عمر على كعب يقول البادي هما بين احد امرين اما ان عمر رفض حكومة كعب وجاء بحكم اخر ووافقه على التمر او ان كعبا بنفسه لما بين له عمر ان التمر خير من الجرادة وكعب يعرف بان عمر ملهم او محدث او كما جاء عند البخاري عن عبد الله بن عمر في صحيح مسند احمد بن حنبل ما قال عمر لشيء اظنه كذا الا وكان كما قال يعني عمر ما هو بالهين ونحن الان لو حكم لو حكمناكم الان ايت احسن نعطيك تمره ولا جراده ها عشان ما بتاكلوا الجراد اللي بياكل جراد وكان غايب عنه الجراد يقول لا جراد احسن من عشرين تمره المثلية هنا في المعادلة العقلية الواقعية لا رغبتك أنت الشخصي قد تجد جراده في وقت تدفع فيها دينار ما هو درهم وعمر رضي الله تعالى عنه في سنة من السنين افتقد الجراد فأرسل شخصا إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشام وإلى اليمن كل يسأل له عن الجراد انت شفت الجراد ولا لا حتى جاءه واحد منهم بحفنة من جراد فكبر وحمد الله لماذا؟ جاءت آثار بأن الله خلق سبعة أمم أو سبعين أمة أو سبعمائة أمة أول ما يفقد منها وينقطع قرب الجراد فإذا انقرب الجراد توالى انقراض الأمم يعني إذا عمر رضي الله تعالى عنه تخوف لما افتقد الجراد اول ما يشوف الجراد في هذه اللحظة إيش يسويه يبت تمرة الجرادة ها لا لكن في المقاومة او في التقويم القيمة بالقيمة الوقت العادي عند الشخص العادي التمره خير من إيش من جراده لو اجتمعت خمسين تمرة وخمسين جرادة قيمة الخمسين تمرة أكثر من قيمة الخمسين جراده إذا يقولون بأن المتبادر والمتوقع عندنا بأن كعبا وافق عمر واتفق الحكمان في الحكم على أن ايش في مقابلة الجرادة